أيها الاخوه المؤمنون ما هي إلا لحظات ويؤذن الأذان الأول الشيخ محمد العمري أذان صلاة الجمعة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 الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاه القائمة